الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا قَيِّمًا لِيُنْذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا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 فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا مَا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجعلون ما عليها صعيدا جرزا.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 فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَّقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا هَٰؤُلَاءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَّوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ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 ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاضا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسق ذراعيه بالوسيد لَ الطلَعتَ عَلَيْهِم لََّتَ مِنْهُم فِرارَهُم وَلَمُ لِتَّ مِنهُم رَعْدَ وَكَذَلِكَ بَعَسْنَاهُم لَتَسَ أَلُضَينَهُم قَالَقَائِلُم مِنْهُم كَم لَ بِفْتُمْ قَاالُوا لَ بِثنَا يَومًا أَوْ بَعْضَيُو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 سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم بالغيب ويقولون سبعة ويقولون كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا فَهُمْ وَلا تَسْتَفْتِ فِيِهِمْ مِنْهُمْ أَحَداً وَلا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَداً إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِئَةٍ سِنِينَ وَالزَّادُ تِسْعَةٌ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ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 وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا أُنائِكَ لَهُم جَّ تُعَدنين تَجرمِن تَ تحتِهِمُ الْأَنْهَا رُحََّونَ فِيهَا يحَلَّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِر منِ ذَهَبِ وَيَلْلبَسُونَثِي يابَا وَيَلْلبَسُونَثياابًا خُدْرٌ مِن سُدُسٍ متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنة مرتفقا واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كِْتَ الجََّتَنِ آتَتْأُكُ لَهَا وَلَمْ تَغْلٍ مِنْهُ شَيْئ وَفَجررْ نَا خِلَ لَهُ مَا نَهَرا وَكَانَ لَ ثَمَرُ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُو يُحاوِرُهُ أَنا أَكثَرُ مِنْ كَمَا لَ وَأَعزُّونَ فَر وَودَخَنَ جََّتَهُ وَهُو غَالِمٌ قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا وما اظن ان الساعه قائمه ولا اردت الى ربي لا اجدن خيرا منها من قلبا قال له صاحبه وهو يحاوره اكفرت بالذي خنقك أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلاً لَكِنَّهُ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَداً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 وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ نَقْلِبُ كَفَّيْ عَلَى مَا آنَ ثَقِيَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دون الله وَمَا كانََمُ تَصِراهُ لِكَ وَلا يةُِلهِ الحَق قُهُ خَيرٌ فَوَابَو وَخَيرنْ قَدَا وَبِْبَ لَهُ مثَلَ الحةُِّم ياكَمَ إِنْ أَنْ زَلناهُ مِنَ السَّم كَمَا ان انزلناه من السماء تختلط به نبات اصبح هش من تذره الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينه الحياه الدنيا وَالْبَاقةُ الصَّالِحَاتُ خَييرٌ نندَ رَبِّكَ ثَوَابَهُ وَخَيرٌ أَمَلاَا وَيَوْمَن سَيرجب وَيَوْمَن سَير الجِبَالَ وَتَرَ الْ الأ الطَّبادِزَةَْ وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم, جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن نجعل لكم موعدا فوضِع الكتابُ فَتَرَمُجرمينَ مُشِقينَ مِن م فِي وَيَقولُونَ يَاولَنَا م لِه الكتابابِ لَا يُغادِرُ صغيرًا م لِهًا كتِ ل يُغابِرُ وَلَا كَبَةً إِللاا أَْصَهَا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 وَمَا مَنَعَ عَنَّا سَأَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُونَ رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا وَمَا نُقْسِمُ الْمُقْسِمِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياته وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه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 فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَابًا فَلَمَّا جَاوَزَا قَائِلًا لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هذا نَصَبًا